112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. الحمد لله رب العالمين 115. الرحمن الرحيم 116. مالك يوم الدين 117. إياك نعبد وإياك نستعين 119. إهدنا الصراط المستقيم 110. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي